الفصل السادس العلوم الطبيعية والطبية العلوم الطبيعية لم يقم التاريخ الطبيعي عند العرب في البداءة على غير شروح مؤلفات أرستو ولكن العرب لم يلبثوا أن فضلوا درسه على الطبيعة على درسه في الكتب وللعرب الفضل فيما وضعوا من الكتب الممتعة الكثيرة في الحيوانات والنباتات والمعادن والمتحجرات إلى آخره ويعد القزويني المتوفى سنة 1283 ميلادية والملقب بليني المشارقة من أشهر علماء التاريخ الطبيعي بين العرب وتقوم طريقة القزويني على الوصف على الخصوص كما صنع بوفون بعده ولا تجد في كتب العرب ما تجد في الكتب الحديثة من التعميم والتقسيم ولكنك ترى فيها من النصوص ما تعتقد به أن نفوسهم حدثتهم ببعض اكتشافات العلم الحديث المهمة ومن ذلك أنك تجد في رسالة ابن سينا عن الحجارة فصلا عن منشأ الجبال لا يبتعد فيه عما يدرس اليوم كما هو ظاهر من العبارة الآتية قال ابن سينا تنشأ الجبال عن سببين فالجبال إما أن تكون نتيجة ارتفاع في قشرة الأرض بفعل أحد الزلازل الشديدة مثلا وإما أن تكون نتيجة عمل الماء بأن يشق طريقا جديدا ويحفر أودية ويحدث جبالا وذلك لأنك تجد صخوراً لينة وصخوراً ذات صلابة فيذهب الماء والريح بالصخور اللينة ويترك الأخرى سليمة وهكذا يحدث أكثر التلال وللمعادن أصل كالجبال ولا بد من انقضاء أزمنة طويلة لحدوث جميع هذه التحولات ومن المحتمل أن تكون الجبال آيلة إلى الانخفاض في الوقت الحاضر ويقيم ابن سينا الدليل على ما تقدم ويقول إن الذي يدل على أن الماء سبب أساسي لذلك هو وجود حيوانات مائية وغيرها على كثير من الصخور ولا تصدر المادة الترابية والصفراء التي تستر وجه الجبال عما يصدر عنه هيكل الجبل بل عن انحلال بقايا الأعشاب والوحل الذي يأتي به الماء ومن المحتمل أن تأتي من وحال البحر القديم الذي كان يغطي جميع الأرض فيما مضى ومن ذلك ترى أن ابن سينا أبصر أن تحولات الكرة الأرضية لم تنشأ عن الطوفانات الكبيرة كما اعتقد كوفيه وإنما هي نتيجة تطورات بطيئة تمت بتعاقب القرون كما أثبت ذلك علم الأرض الحديث وشاعت نظرية تطورات وجه الأرض بتنقل البحار وتحول شكل الأرض بين العرب شيوعا تدخل به في أذهان الشعب كما نعلم ذلك من الرمز الآتي الذي نقطفه من كتاب العالم الطبيعي القزويني الذي تكلمنا عنه آنفاً، قال القزويني قال الخضر مررت بمدينة كثيرة الأهل والعمارة، سألت رجلاً من أهلها متى بنيت هذه المدينة، فقال هذه مدينة عظيمة ما عرفنا مدة بنائها نحن ولا آباؤنا، ثم اجتزت بها بعد خمسمائة سنة، فلم أرى للمدينة أثراً ورأيت هناك رجلا يجمع العشب فسألته متى خربت هذه المدينة فقال لم تزل هذه الأرض كذلك فقلت أما كانها هنا مدينة فقال ما رأينها هنا مدينة ولا سمعنا بها عن آبائنا ثم مررت بعد خمسمائة عام فوجدت بها بحرا فلقيت هناك جمعا من الصيادين فسألتهم متى صارت هذه الأرض بحرا فقالوا مثلك يسأل عن هذا إنها لم تزل كذلك قلت أما كانت قبل ذلك يبسا قالوا ما رأيناه ولا سمعنا به عن أبائنا ثم اجتزت بها بعد خمسمائة عام وقد يبست فلقيت بها شخصا يختلي فقلت متى صارت هذه الأرض يبسا فقال لم تزل كذلك فقلت له أما كان بحر قبل هذا فقال ما رأيناه ولا سمعنا به قبل هذا ثم مررت بها بعد خمسمائة عام فوجدتها مدينة كثيرة الأهل والعمارة أحسن مما رأيتها أولا فسألت بعض أهلها متى بنيت هذه المدينة فقال إنها عمارة قديمة ما عرفنا مدة بنائها نحن ولا آباؤنا وبحث علماء الطبيعة من العرب أيضا في النباتات وفي تطبيقاتها على الطب على الخصوص وأنشأوا حدائق زرعوا فيها أندر النباتات وأكثرها طرافة ومن ذلك أن اشتملت غرناطا على حديقة رائعة في القرن العاشر من الميلاد ومن ذلك أن كان لعبد الرحمن الأول حديقة مثلها بالقرب من قرطبة وأن أوفد جماعة من علماء الطبيعة إلى سوريا وغيرها من أقطار آسيا ليأتوا إليها بأعز النباتات العلوم الطبية يعد الطب والفلك والرياضيات والكيمياء أهم العلوم التي عني بها العرب وأتم العرب أعظم اكتشافاتهم في هذه العلوم. وترجمت مؤلفات العرب الطبية في جميع أوروبا، ولم يتلف قسم كبير منها كما أصاب كتبهم الأخرى. آثار العرب الطبية عدد المؤلفين من أطباء العرب كبير إلى الغاية، وخصص ابن أبي صيبعة مجلدا من كتابه لتراجم أطباء العرب، فنكتفي بذكر بعض ما اشتهر منهم. نهض الأغارقة بالطب أكثر مما نهض بمعظم العلوم الأخرى. ووجد العرب في مؤلفاتهم مباحث مفيدة وكان هارون سنة 685 ميلادية أول من قام بترجمة كتب اليونان الطبية وكانت مجموعته الطبية مقتطفات من كتب أطباء اليونان ولا سيما جالينوس ثم ترجمت كتب بقراط وبوليس الإيجيني إلى آخره بعد ذلك بزمن طويل والرازي الذي ذكرنا أنه من علماء الكيمياء هو من أشهر أطباء العرب وولد الرازي سنة ثمانمائة وخمسين ميلادية وتوفي سنة تسعمائة واثنتين وثلاثين ميلادية بعد أن زاول الطب في بغداد خمسين سنة وألف الرازي في شتى الموضوعات كالفلسفة والتاريخ والكيمياء والطب إلى آخره ووضع الرازي آثار من ظهر قبله من الأطباء على محك النقد الشديد فوق فراش المرضى وكان ما كتبه في بعض الحميات ذات البثور كالحصبة والجدري معول الأطباء زمنا طويلا وكان واسع للطلاع على علم التشريح وكان كتابه في أمراض الأطفال أول كتاب بحث في هذا الموضوع ويرى في كتبه وسائل جديدة للمداوة كاستخدام الماء البارد في الحميات المستمرة الذي أخذ به علم الطب الحديث وكاستخدام الكحول والفتائل وكاستخدام المحاجم المعالجة داء السكتة إلى آخره وكان الرزي متواضعا كما كان طبيبا حاذقا دقيقا ومما روي أنه أعاد بطريقة جلد الجسم بشدة ولسيما الكعب الحياة إلى شخص سقط فاقد الحس في أحد شوارع قرطبة واعتقد الناس أنه مات فلما امتدح الخليفة طريقته في إعادة الحياة إلى الإنسان أجابه أنه رأى تطبيق هذه الطريقة على أعرابي في البادية ذات مرة وأن فضله ينحصر في تشخيصه لحالة ذلك المريض التي أعتقد مستندا إلى بعض التفصيلات أنها ضربة شمس وإن لم يروي لنا التاريخ حقيقتها وأشهر كتب الرازي كتاب الحاوي الذي جمع فيه صناعة الطب وكتاب المنصوري الذي بعث به إلى الأمير منصور والمؤلف من عشرة أقسام وهي 1- التشريح 2- الأمزجة 3- الأغذية والأدوية 4- الصحة 5- دواء البشرة ستة نظام السفر، سبعة الجراحة، ثمانية السموم، تسعة الأمراض على العموم، عشرة الحمى. وترجمت أكثر كتب الرازي إلى اللغة اللاتينية وطبعت عدة مرات ولا سيما في البندقية سنة 1509 ميلادية وفي باريس سنة 1528 ميلادية. وأعيد طبع ترجمة كتابه في الجدري والحصبة سنة 1745 ميلادية وظلت جامعات الطب في أوروبا تعتمد على كتبه زمنا طويلا وكانت كتبه مع كتب ابن سينا أساسا للتدريس في جامعة لوفان في القرن السابع عشر من الميلاد كما ثبت ذلك من برنامج وضع سنة 1617 ميلادية وقد ظهر من هذا البرنامج أن مؤلفات علماء اليونان الطبية لم تنل من الحظوة إلا قليلا وأنها اقتصرت على بعض جوامع الكلم لبقراط وبعض الخلاصات لجالينوس وروى مؤرخو العرب أن الرازي عمي في آخر زمانه بماء نزل على عينيه فقال حينما قيل له لو قدحت لا قد أبصرت من الدنيا ما مللت منها فلا حاجة لي إلى عينين ونذكر من أطباء العرب علي بن العباس المعاصرة للرازي تقريبا والذي عاش في أواخر القرن العاشر من الميلاد ونذكر من كتبه كتاب الملكي المشتمل على الطب النظري والطب العملي والذي استند فيه إلى مشاهداته في المشافي لا إلى الكتب وأظهر فيه عدة أغاليط لبقراط وجالينوس وأريباسيوس وبوليس الإيجني إلى آخره وابتعد فيه عن مبادئ الطب اليوناني كثيرا في معالجة الأمراض على الخصوص مع اعتماده عليها وترجم إديان الأنطاكي هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية سنة 1127 ميلادية وطبع هذا الكتاب في مدينة ليون سنة 1523 ميلادية وابن سينا هو أشهر جميع طباء العرب وبلغ ابن سينا من التأثير في عالم الطب عدة قرون ما لقب معه بأمير الطب ولد ابن سينا سنة 980 ميلادية وتوفي سنة 1037 ميلادية وكان في مقتبل عمره جابيا فارتقى إلى منصب وزير. وكتب ابن سينا ممتازة مع وفاته غير مسن بسبب إفراطه في العمل وانهماكه في اللذات. ويجتمل القانون الذي هو كتاب ابن سينا المهم في الطب على علم وظائف الأعضاء وعلم الصحة وعلم الأمراض وعلم المعالجة والمادة الطبية ووصفت فيه الأمراض بأحسن ما وصفت به في الكتب التي ألفت قبله. ونقلت كتب ابن سينا إلى أكثر اللغات العالم وظلت مرجعا عاما لطب ستة قرون وبقيت أساسا للمباحث الطبية في جميع جامعات فرنسا وإيطاليا وكان طبعها يعاد حتى القرن الثامن عشر ولم ينقطع تفسيرها في جامعة مونيليا إلا منذ خمسين سنة وكان ابن سينا منهمكا في الشهوات انهماكه في العلوم وقصر انهماكه في الشهوات عمره كما ذكرنا ذلك آنفا ولذلك قيل إن فلسفته لم تمن عليه بالحكمة وإن طبه لم يمن عليه بالصحة وأبو القاسم القرطبي المتوفى سنة 1107 ميلادية هو أشهر جراحي العرب وتخيل أبو القاسم كثيرا من آلات الجراحة ورسمها في كتبه ووصف أبو القاسم عملية سحق الحصاف المثانة على الخصوص فعدت من اختراعات العصر الحاضر على غير حق ولم يعرف أبو القاسم في أوروبا إلا في القرن الخامس عشر وذاع صيته فيه قال العالم الفسيولوجي الكبير هالر كانت كتب أبو القاسم المصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر والكتاب الكبير الذي درس أبو القاسم فيه أمور الجراحة ينقسم إلى ثلاثة أبواب فالباب الأول في مسائل الكي والباب الثاني في العمليات التي تحتاج إلى المبضع وفي جراحة الأسنان والعيون والفتق والولادة وإخراج الحصى والباب الثالث في الكسر والانخلاع وعلى ما في هذا الكتاب من ضعف في التقسيم نرى ما فيه من المعارف العملية دقيقا جدا وطبعت الترجمة اللاتينية الأولى لكتاب أبو القاسم في الجراحة سنة 1497 ميلادية والطبعة الأخيرة لهذا الكتاب حديثة جدا أي تمت سنة 1861 ميلادية وكان لابن زهر الأشبلي الذي عاش في القرن الثاني عشر من الميلاد شهرة عظيمة وإن كانت دون شهرة أولئك فقد كان مجربا مصلحا موطئا لعلم المداوى قائلا إن في البدن قوة كامنة ناظمة للأعضاء كافية وحدها لشفاء الأمراض على العموم وجمع ابن زهر دراسة الجراحة والطب والصيدلة مع نقص في التحقيق أحياناً وتشتمل مباحثه في الجراحة على بيان صحيح في الكسر والانخلاع وألف ابن رشد الذي ولد في قرطبة سنة 1126 ميلادية وتوفي سنة 1188 ميلادية في الطب أيضاً وإن اشتهر فيلسوفاً شارحاً لكتب أرستو أكثر من اشتهاره طبيباً وترى له تفاسير لكتب ابن سينا وكتاباً في المداوة وكتاباً في السموم والحميات إلى آخره وطبعت كتب ابن رشد في الطب كثيراً في أوروبا علم الصحة عند العرب لم يجهل العرب أهمية حفظ الصحة وكان العرب يعرفون جيداً أن علم الصحة يعلمنا طرق الوقاية من الأمراض التي لا يستطيع الطب شفائها. وكانت مناهجهم الصحية طيبة منذ القديم وما أمر به القرآن من الوضوء والامتناع عن شرب الخمر ثم ما صار عليه أبناء البلاد الحرة من تفضيل الطعام النباتي على الطعام الحيواني غاية في الحكمة وليس فيما نسب إلى النبي من الوصايا الصحية ما ينتقد وكان من عادة مؤلفي العرب الغالب أن يوجز وصاياهم الصحية في كلمات جامعة يسهل حفظها ومن ذلك ما قاله طبيب عربي في القرن التاسع من الميلاد ليس شيء أضر بالشيخ من أن تكون له جارية حسناء وطباخ ماهر ويظهر أن مشافي العرب التي أنشأت فيما مضى أفضل صحياً من مشافينا الحديثة فقد كانت واسعة ذات هواء كثير وماء غزير ولما عهد إلى الرازي في اختيار أفضل حي في بغداد لإقامة مشفى عليه التجأ إلى طريقة لا ينكرها عليه أصحاب نظرية الميكروب الحديثة وذلك أنه علق قطعة لحم في كل حي من أحياء العاصمة وأعلن أن أصلح حي يقام عليه المشفى هو الحي الذي يتأخر فيه فساد قطعة اللحم المعلقة عن الأحياء الأخرى وكانت مشاف العرب كمشافي أوروبا في الوقت الحاضر ملاجئ للمرضى وأماكن لدراسة الطلاب وكان الطلاب يتلقون دروسهم في فرش المرضى أكثر مما يتلقونها في الكتب ولم تقلدهم جامعات أوروبا في القرون الوسطى إلا قليلاً وأنشأ العرب مشافية للمصابين ببعض الأمراض كالمجانين، وكان عند العرب كما عندنا جمعيات للإحسان تقوم بمعالجة فقراء المرضى مجاناً في أيام معينة، وكان يرسل في الحين بعد الحين أطباء وأدوية إلى الأماكن القليلة الأهمية التي لا تستحق أن يقام فيها مشفى، ولم يجهل العرب تأثير الجو الصحي، ومن ذلك نص ابن رشد في شروحه لكتب ابن سينا على تأثير الإقليم في داء السل وإيصاؤه المصابين به، كما يوصون الآن بأن يقضوا فصل الشتاء في جزيرة العرب وبلاد النوبة واليوم نرى المصابين بداء السل يرسلون في الغالب إلى بقاع النيل القريبة من بلاد النوبة وتنطوي وصايا مدرسة ساليرم على نصائح غالية في علم الصحة ولا أحد يجهل أن هذه المدرسة التي عدت أول مدرسة في أوروبا زمنا طويلا مدينة للعرب بشهرتها وذلك أن النورمان لما استولوا على سقلية وعلى جزء من إيطاليا في أواصط القرن الحادي عشر من الميلاد أحاطوا مدرسة الطب التي أنشأها العرب بما أحاطوا به المعاهد الإسلامية من الاعتناء الكبير وأن قسطنطين الإفريقي الذي كان من عرب قرطاج عين رئيسا لها وأنه ترجم أهم كتب العرب الطبية إلى اللغة اللاتينية فاقتطفت من هذه الكتب وصايا مدرسة ساليرم التي ظلت سبب شهرتها الفائقة زمناً غير قصير وكان العرب يعتمدون كثيراً على علم الصحة في معالجة الأمراض وعلى الوسائل الطبيعية وليس غير ذلك أمر الطب القائم على المداوات الطبيعية التي استقر عندها العلم الحديث كما يظهر ويلوح لي على الأرجح أن الطب العربي في القرن العاشر من الميلاد لم يؤدي إلى وفيات أكثر مما يقع في هذه الأيام تقدم العرب في الطب إن أهم تقدم للعرب في عالم الطب هو ما كان في الجراحة ووصف الأمراض وأنواع الأدوية والصيدلة وظهرت للعرب عدة طرق يعود الطب الحديث إلى بعضها بعد إهمالها قرونا كثيرة كاستعمال الماء البارد في معالجة حمة فؤيد والطب مدين للعرب بعقاقير كثيرة كالسليخة والسنا المكي والرواند والتمر الهندي وجوز القيء والقرمز والكافور والكحول، وما إلى ذلك، وهو مدين لهم بفن الصيدلة، وبكثير من المستحضرات التي لا تزال تستعمل كالأشربة واللعوق واللزقات والمراهم والدهان والمياه المقطرة إلى آخره، والطب مدين لهم كذلك بطرق طريفة في المداوى عاد إليها على أنها اكتشافات حديثة بعد أن نسيت زمنا طويلا، ومنها طريقة إمصاص النبات بعض الأدوية، كما صنع ابن زهر، الذي كان يعالج المرضى المصابين بالقبض بإطعامهم عنباً أشرب من بعض المسهلات. وعلم الجراحة مدين للعرب أيضاً بكثير من مبتكراته الأساسية، وظلت كتبهم فيه مرجعاً للدراسة في كليات الطب إلى وقت قريب جداً. ومن ذلك أن العرب كانوا يعرفون في القرن الحادي عشر من الميلاد معالجة غشاوة العين بخفض العدسة أو إخراجها، وكانوا يعرفون عملية تفتيت الحصى التي وصفها أبو القاسم بوضوح وكانوا يعرفون صب الماء البارد لقطع النزف وكانوا يعرفون الكاويات والفتائل إلى آخره وكانوا يعرفون المرقد الذي ظن أنه من مبتكرات العصر الحاضر وذلك باستعمال الزؤان لتنويم المريض قبل العمليات المؤلمة حتى يفقد وعيه وحواسه